قال المؤلف رحمه الله تتمة لحديثه حول الآية وإيضاح هذا الجواب يعني الجواب عن الإشكال بينما ذكر من جعل الأكنة على قلوبهم وأن الله جل وعلا هو الذي جعلها بسبب كفرهم أولا قال وإيضاح هذا الجواب أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وق ومن بيننا وبينك حجاب يقصدون بذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يؤمنون به بوجه ولا يتبعونه بحال ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة والذنب الذي كان سببا في الأكنة والوقر والحجاب فدعواهم كاذبة لأن الله جعل لهم قلوبا يفهمون بها واذانا يسمعون بها خلافا لما زعموا ولكنه سبب لهم الأكنة والوقر والحجاب بسبب مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى أوضحه رده تعالى على اليهود في قوله عنهم وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم وقد حاول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة الجواب على الإشكال المذكور فقال فإن قيل إنه تعالى حكى هذا المعنى عن الكفار في معرض الذم، وذكر أيضا ما يقرب منه في معرض الذم، فقال وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم ثم إنه تعالى ذكر هذه الأشياء الثلاثه بعينها في معنى التقرير والإثبات في سوره الانعام فقال وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا فكيف الجمع بينهما قلنا انه لم يقلها هنا انهم كذبوا في ذلك إنما الذي ذمهم عليه أنهم قالوا انا إذا كنا كذلك لم يجز تكليفنا وتوجيه الأمر والنهي علينا وهذا الثاني باطل أما الأول فلأنه ليس في الآية ما يدل على أنهم كذبوا فيه انتهى منه قال المؤلف رحمه الله والاظهر هو ما ذكرنا قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب فإن قلت هل لزيادة من في قوله ومن بيننا وبينك حجاب فائده قلت نعم لأنه لو قيل وبيننا وبينك حجاب لكان المعنى أن حجابا حاصل وسط الجهتين وأما بزيادة من فالمعنى أن حجابا ابتدى منا وابتدا منك فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها انتهى منه واستحسن كلامه هذا الفخر الرازي وتعقبه ابن المنير على الزمخشري فأوضح سقوطه قال المؤلف والحق معه في تعقبه عليه رحمهم الله جميعا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ومن بيننا وبينك حجاب قد قدمنا تفسيره وإيضاحه بالآيات القرآنية في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستورا قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد والقصر في قوله إنما أنا بشر إضافي أي لا أقول لكم إني ملك وإنما أنا رجل من البشر وقوله مثلكم في الصفات البشرية ولكن الله فضلني بما أوحى إلي من توحيده كما قال تعالى عن الرسل في سورة إبراهيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده أي كما من علينا بالوحي والرسالة وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكره في آخر سورة الكهف في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية وقد أوضحنا وجه حصر ما اوحي إليه صلى الله عليه وسلم في مضمون لا إله إلا الله في قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وبينا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك إنكار المشركين كون الرسل من البشر وأنهم ينبغي أن يكونوا من الملائكة وما رد الله عليهم به ذلك من الآيات القرآنية أوضحنا ذلك في سورة صاد في الكلام على قوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إلى قوله لنزلنا عليهم من السماء ملك رسولا أيها المستمع الكريم بهذا نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يتجدد بيننا وبينكم اللقاء وأنتم بخير